ومن الناس من يعجبك قوله في الْحَيَاةِ الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على وهو ألد الخصام.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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كان اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلمتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أن الله في من الغمام والملائكة وقضي الأمر.